بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع ل هدى اما بعد ه ذ ا هو المجلس هذا المجلس الرابع والعشرون من دروس التوضيح لرد شبهات صاحب رسالتي الى غلات د ا ل ا هذا ل ت ج ر ي الرد على أ ب ي إ س ح ا ق الحويني رضاه الله تعالى عن الحق وكنا قد انتهينا من بيان مخالفاته لمنهج السلف في ثلاثه ا س ط و ل ه وثلاثه نسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى في حكم ا ل م ص ر على المصير ع و ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة في قوله بقول ف ي د ق ط كان أ خ ذ ت خصائص توحيد ا ل إ ل ه ي ه توحيد ا ل ح ا ك م ي الثالثة في ا ن ه قد سلك مسلك الخوارج ا ل ق ا ع ض ي ة في التهيج و ا ل إ ث ا ر ة وتزيين الخروج على الحكام بالقول وقد ا س ت ف ض ن ا في آ خ ر مجلس في بيان هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ث ا ل ة ف ي بيان ه ذ ه ا ل م خ ا ا ل ل ف ة ث ا ل ث ة التي تعد م خ ا ل ف ة ل أ ص ل من اصول ا ل م ن ا ج السلحف فالخوارج ا ل ق ا ع د ي ة هم ط ا ئ ف ة من الخوارج لا تباشر الخروج بالسلاح و إ ن م ا هم يزينون الخروج بالقول فقط هؤلاء الخوارج ا ل ق ا ع د ي ة الذين كان منهم في زمن التابعين عمران بن حطام ومن أ خ ط ر فئه الخوارج ل أ ن م ب د أ الخروج يكون ب ا ل ك ل م ة م ب د أ الفتن ي ب د أ ويبدأ من ا ل ك ل م ة إ ر ا ق ة الدماء م ز ع ز ع ة ا ل أ م ن في بلاد ا ل إ س ل ا م ت ب د أ من ا ل ك ل م ة ف... فضربنا ا م ث ل ة عديده لافداد هذا من كلام ا ح و ي ن ي ونضرب الام مثالا خ ر في كلام أ خ ي ر له م أن الشتوى تعد من أ ح د ث الشتاوى له نعم كانت قد ويظهر ع على ت القناة الشضائية هذه الخاصة ي به يظهر فيها أ ك ث ر إ ص ر ا ر ه على مخالفه ا ل أ ك ا ب ر من أ ه ل العلم في فتاويهم في النوازل فقد خالف الأكابر في عدة الأكابر مثال التي بيناها شليه ا لم أ س ا ا ب ي ع ل ا ض يخالف ة لم ي ا ل أ ك ا ب ر في هذا ا ل ز م ن فقط في الفتاوى ا ل م ع ا ص ر ة بل خالف ا ل أ ك ا ب ر من السلف في م س أ ل ة تلبيس الامر في حكم المصر على المعصيه ا و ت س و ي ة المصر بالمستحل بالمستكبر وعدم ا ل ت ف ر ق ة بين هذه الصور وفي ر ف ع اشعار سيد قطب في, في م س أ ل ة ا ل ح ا ك م ي ة هذه وفي تفسير ك ل م ة التوحيد بغير معناها حيث, حيث أ ظ ه ر معنى ك ل م ة التوحيد بمعنى لا حاكم إ ل ا الله واعتبر أ ن قوله أ خ ص خصائص توحيد الالهيه الحاكميه ة ن المشائل الخلافية التي يعني قد اختلف فيها وهذا بلا شك هذا تلبيس وتدليس ف إ ن ه لا يوجد لا يوجد في دين الله ما يسمى ب أ خ ص ثقته توحيد الالهيه ي ق ا ب ذ هذا ا السلش ما هذا عن السلش أحد وقد من نعلم عن ع ن بيان ي ذ الذي وهذه ا بالتفصيل في الدرس السابق والذي قبله وهذه الفتوى الأخيرة الدين قبله بمسألة سب تتعلق في هي ف... نستمع اليها بصوته إ ن شاء الله تعالى ثم نعلق عليها بما تيسر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Thank you. بلا شك ا ل إ ج م ا ع الذي نقلاه ا ح و ي ن ي هو إ ج م ا ع صحيح أ ن العلماء اجماعوا على أ ن من سبى الله عز وجل ص ر ا ح ة أ و من سبى رسوله صلى الله عليه وسلم ل الله و أ و من سبى دين الاسلام ص ر ا ح ة أ ن هذا يعد من الكفر ا ل أ ك ب ر المخرج من المله بلا سلف ولكن ا ل م ش ك ل ة ليست في هذا ا ل إ ج م ا ع الذي نقلها ا ل م ش ك ل ة أ ن ه أ ن ز ل هذا ا ل إ ج م ا ع على غير موضعه الصحيحه وسفه من فتوى أ ك ا ب ر آ ه ل العلم بهذه ا ل ط ر ي ق ة وسوف يتبين لنا هذا لما ن ق ر أ عليكم الفتوى ن ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م محمد صالح ابن عثيمين حيث سئل ا ل إ م ا م ابن عثيمين هذه الفتوى ذكرت في أ ك ث ر من كتاب ومن ضمن هذه الكتب كتاب يسمى بالكلمات ا ل ن ا ف ع ة حول بعض البدع والمنكرات ا ل و ا ق ع ة أ س ئ ل ة أ ج ا ب عليها ف ض ي ل ة الشيخ ا ل ع ل ا م ة ابن وثيم فجاء في السؤال الثامن ما حكم سب الدين والمله كان يقول يلعن دينك يلعن ملتك هل هذا كفر من ا ل ل ه وهل يعبر الجاهل بجهليه ف أ ج ا ب الشيخ العلماء قالوا إ ن ثبت ا د ي ن كفر لكن... لكن قد يكون الرجل, الشخط... الرجل للشخص يلعن دينك ف ل أ ن هذا الرجل لم يقم بدين الله على ما ينبغي ربما يكون ي ج ذ ب عليه أ و يغشه أ و غ ي ر ذلك فيقول إ ن كان هذا الدين هو دينك فيلعن دينك هو لا يريد أ ن يلعن دين ا ل إ س ل ا م كما يكون ذلك كثيرا نعطي المغاضبات أ م ا لو سب دين ا ل إ س ل ا م نفسه فهذا هو الذي تكلم عليه العلماء وقال انه كفر ورده ف إ ن ه أ ض ا ف الدين للشخص ل لأن ش خ ص ا قد يفعل أ ش ي ا ء تخالف دين ا ل إ س ل ا م ففرق بين من, ينفي... من ينصب سبه على نفس الدين أ و على دين شخص معين يخالف عمله دين ا ل إ س ل ا م فيسبه لانه لم يطبق الدين ا ل إ س ل ا م ي وضح يحتاجوا لكم الكلام إلى جيام أن وضحت لكم الفتوى ما لم يتضح عنده الكلام فليرفع يديه وضحت لديكم جميعا قول شيء بحثيني ناحي وبيت العلامات ديين وهذا <تصفيق> و اموج الان بارك الله فيك يعني الناسين قاله فيك الشيخ ملخف <تصفيق> الذي نراه في واقعنا في مجتمعنا بخصوص ا ل اغلب الذين يسبون هذا السب بلفظ يلعن او ينعن د ي ن ك في الغالب لا يصدرون هذا اللفظ الا عند الغضب ل ي س كذلك فهذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ف ا ر ق ة الذي يبغض دين ا ل إ س ل ا م ويسب دين ا ل إ س ل ا م المفترض أ ن يسبه في الفرح والغضب فلان هذا يبغض الاسلام إ س ل م الإسلام يلعن دين ويسب دين ل ا إ هل إن ن ك ا تظهر هذه عندهم هل عقيدة فاعلًا يلعب كدين الإسلام منهم ا ل ع ق ي د ة في الغضب فقط هذا يصعب هذا أ و ل ا ً ثانيا ً طبعا ً لو تلفظ ب س ب ب دين ا ل إ س ل ا م ص ر ا ح ل حتى وكان في الغضب فقط هذا بلا شك يستتاب يستتيبه ما دام ل ل إ س ا يعني قال بلفظ لعنت صرح ي لعنة بلفظ دين الاسلام لم يطلق لفظ الدين هكذا مطلقا لو ي هكذا بهذا تلقظ ص ر حتى إ ن كان في الغضب فقط فمثل هذا يستتر يعني يقوم ولي ا ل أ م ر بعرضه على أ ه ل العلم وعلى من يقوم بهذه ا ل ا س ت ت ا ب ة ف ي ن اصر على هذا السب قتله ومرتبه هذا واضح هذا لمن لمن يصرح بسب دين الاسلام صراحه هذا لا يقال إنه إنه إنه إنه إنه قال ايه يرفع عنه الاسم ان شاء الله فهذا ب ا ل ن س ب ة لمن يصرح اما الذي يقول لصاحبه في س ا ع ة الغضب يلعن دينك او ينعن دينك ها؟ <تصفيق> هذا اللفظ ا ل غير صريح وحتى قد لا ي ر ف ه معناه بالدليل أما هو <تصفيق> ا خ ط أ في فنق... ن ق ا ل ك ل م ة آه... فهو قال ينعن أ و ينعن بالنونين ليس لا معنى العربة فهذه الكلمه, ف... الكلمة زرعت على الالسنه من العامه ز ر ا ه ا الشيطان على السنتهم في حال الغضب دون أ ي قذف لمعناها الذي يتعلق بسبب س ل م هذا في الغالب ا ل أ ع م ى هذا الذي صرح بها العلامه ا ل م ع ظ م ي هذا ا ل م و ا ط ل م و ا ق ف ولكن بلا شك لا يعني كلامون هذا أ ن مقر هؤلاء على هذا الكلام لا بلا شك من يتلفظ هذا السب و إ ن كان لم يقصد دين ا ل إ س ل ا م فينبغي على ولي ا ل أ م ر أ ن يعذره هذا به إبراهيل رحمه الذي كان العلامة ابن الله تعالى أديار مفتي أفتى محمد ا ل س ع و د ي ة سابقا لما بلغ برجل يحب م ؤ د ي ن بهذه ا ل ط ر ي ق ة في احدى المراهق <تصفيق> هناك فامر بتعذيره فهذا الذي افتى به الاكابر نحو العلامه ابن عطيمين وكذلك ايضا العلامه المحدث محمد مناصر دين الالباني رحمه الله تعالى ويعني لا نريد ان نطيل ب ق ر ا ء ة ف ت ا و ى كل هؤلاء فهي م ن ش و ر ة و م ع ر و ف ة لمن اراد ان يرجع عليها في مصادرها ا ل م ع ر و ف ة سواء في الفتاوى ا ل م ن س و ب ة اليهم او في بعض كتب المنهج ف... <تصفيق> فالحويني قد تفه من ا ل ف ت ا وهؤلاء كما استمعتم الى إ كلامه بصوته فقال بباب بهذه ا ل ط ر ي ق ة انا اعجب ممن يفتي ويقول ان الذي يثب الدين ويثبه دين الشخص وما وجه العجب وجه العجب انه ل ل أ س ف ما فهم كلام هؤلاء العلماء الذي نحن بيناه لكم ا ل آ ن اظن ان الكلام اتضح لديكم م كلام كما م ليس لبس والعذرة ل واضح هو و فيه ع عند أ ه ل العلم بالمقاصد مع ا ل أ ل ف ا ظ ف ا ل أ ل ف ا ظ قوالب ا ل م ع ن ى فلفظ يفرغ ع ن ي ي من المعنى ليس له قيمه أ و لا يترتب عليه الحكم الذي يترتب على اللفظ الذي يحتوي على المعنى المقصود ف ا ل آ ن بارك الله فيكم نحن م نعم الشهدات كما بينا、مم. الان بارك الله فيك الشيخ لأ لأ. الأمر ليس الأمر بارك ليس تلميذا ا ا له الامر لا لم يقتصر على مسائل ا ل ا ا ت ه ا د فقط اولا ب ق ة ما عند الحوين ا من مخالفات اصول اهل ا ل س ن ة ليست من ب ا ل ا ج ت ه ا د فقد دعا الى مسائل تخالف اصول اهل السنه ها؟ وقد بينها في اول الدرس حتى لو ع ي د الكلام فقد أ ظ ه ر أ ص و ل ا من أ ص و ل اهل البدع ودعا اليها ولما نصح فيها أ ص ر على هذه الاصول أ ص و ل ل الفاسدة التي تخالف ب د ي ة أ الفاسده ل الصالح ا ك ن من ظن بياننا أنه كان كما هذه الأصول ي ل سلك مثلك الخوارج ل ك أو ا ا ق ع في التهييج و ا ل إ ث ا ر ة وتزيين الخروج على الحكام بالكلام في اثاره الكتن وقد ضربنا م ل ل الفتن ا ل طبعا أراد أن هذين نقطة من هذه الفتوى التي هو يعني قالها بهذه ا ل ط ر ي ق ة أ و ل ا كما ذكرنا خ ا ل ق ا ل أ ك ا ب ر من ا ل أ ئ م ة في هذا الزمان الذين افتوا بخلاف هذا ونحن قرأنا عليكم الآن فتوى أحد هؤلاء فما افتى أ ح د من ا ل أ ك ا ب ر بكلام ا ح و ي ن هذا من الذين يرجع إ ل ي ه في مثل هذه الفتاوى المدله م ة ه ا التي تعد من النوازل كما أ م ر ن ا سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر منه لعلمه الذين ي ف ت م ب و ن ه فمن الذين ي ف ت م ب و ن ه الراسخون الراسخون في العلم. العلم الذين بلغوا مرتبه ا ل إ م ا م ة في السنه الذين يسيرون على من على... أنا... يسمونها طريق منها طريق أ ح م د والشافعي أه... وابن ت ي م ي ة وابن القيم واحمد الشافع إ ل ى آ خ ر أ ئ م ة السلف فمن هم الائمه في هذا الزمان ا ل أ ئ م ة العلماء الكبار من ماذا؟ ف... ف... هؤلاء الاكابر الذين ي ر ج ع عليهم مثل هذه المسائل ا ل ش ا ئ ك ة التي تتعلق بتكفير مسلم بسفك دم بفتن هم الذين ي ر ج ع عليهم تهديد مسائل ا ل ش ا ئ ك ة الراسخون في العلم مثلما كان يرجع الى الامام أ ح م د في فتنه خلق ا ل ق ر آ ن من الذي كان له صدق في هذه الفتنه ة إ م م ا امام ل كذلك س ن في ل ن يرجع الى الأكابر فالأكابر ا ل آ ن الحويني خالق ه ؤ ل الطريقة أطلق الحكم ا انه ء بهذه أ ن كل من يتلفظ بلفظ غ سلب الدين وإن هو عنده إن كل عنده ي وإن أن من هو ت بلغض سب الدين هو يقصد دين ا ل إ س ل ا م مطلقاً هذا حتى و إ ن لم يكن يقصد أ ن ت م تعرفون هذا ا ل ح ا ل العامه هل أ ن ت لما تسمع هذا العامي الغاضب الجاهل يقول هذه ا ل ك ل م ة ا ل ق ب ي ح ة هذا اللفظ المستقبح ينعن دينك لهذا الشخص الذي قد بلا ب شك نحن يعني نغضب ن غ من مثل هذه ا ل ك ل م ة ونقول له اتق الله استغفر هذه الكلمة. ولكن ب ه هذه من ا ل ل ل م ة و ك هو ب ج ه ل ه أ ي ض ا وهذه قدره ا ح د ة ل ل ح و ي ن ي محتج بكلام هذا العام وهو بجهله ظن أ ن ه كفر بهذا السب ب ه وجعل جهل العامه حجه له ر أ ي ت م ي ع ن ي هذا و يقول إن, إن, إن ه العام لما ي ت ل ف ظ بهذا السب يقول لك أ ر ج ع إ ل ي ديني وهو مسكين جاهل ما يدرك م ح ك م المساء هذه هو ا ل آ ن ب س ذ ا ج ة وبجهل ظن انه لمجرد أ ن ي ط ل ق ظ بهذا اللفظ الذي وما قصد ا فيه وما قد يكون مر ة على قلبه م س أ ل ك انه يسب ا ل إ س ل ا م أ ص ل ا انه كفر ه ذ ا اللفظ فقط هو ا ل آ ن لو كان يسب الى ا ل إ س ل ا م لما يقال له انت تسب دين الاسلام يقول استغفر الله يعني حتى يستعجب كيف انا, أنا ما يخطر على بالي ان اسب دين الاسلام دين الاسلام لكن الاسلام لتلاقي لك الرزق الل الله والده عليه هو اللي ذلك وكذا الكلمة انت وجعلني ابن يا اخي هذا اتلفظ كما قال العلامة تسوب هو هو واسلي هو قفض قفض هذا ذي دين فعل الشخص قصد خلقهم السيء هذا ل ولكن اخضغوا الشيطان ل ل أ س ف القى ذ ي الكلام على السنتهم حتى صارت دينا لهم حتى أ ن ا ل أ ط ف ا ل الصغار الذين لا يعقلون ولا ي ف ه م و ن معنى هذا الكلام ي ط ل ف ظ و ن به هل نكفر ه و ل ا ا ل أ ط ف ا ل الذين لم يبلغوا حد التكليف تعلموهم ن آ ب ا ئ ي ن بجهلهم ولا يفهمون لها معنى يعني هذا ب ر ك ة الله فيكم يدلكم على أ ن هذه ا ل ك ل م ة صارت عند ع ا م ة المسلمين لفظ كمثل أ ي لفظ من اطفال السب لا معنى له عندهم يعني هم ا ل آ ن ب ر ك ة الله فيكم مثلما أحدهم يقول لصاحبه أيضا ويسبه يبنى مثلا كذا وكذا البعض وأنه لا يدرك معنى كلمه ي يسوء كان ل جرت على ل س ا ن ه ولكنها لا لم ت ب ن ع ل ى ع ق ي د ه ولا لا يقصد البته ان يستهزئ دين الإسلام, الاسلام او ان يسب دين الاسلام هذا ل ت واضح الشيخ ما استدمرت ب ط وما التزم انتظر ف الشيخ ح ش الشيخ كده بارك باك هو ومدائر مقام لا لا ياخي لجر الله بذجر ج ر يخترش لا الزجر لا يكون ل اساسا ر ر ك الشيخ ا مطلق <تصفيق> بفتوى لا الزجر يكون الا ل تقع فيه هزير كيف ب ر ة ونخش عليك أ ن ك قد يجرك الشيطان اليه لان ت ص ب دين ا ل إ س ل ا م فعلا من مثل هذا ولا يسال ان يصرح باجمال العلماء لترهيب ذكرناه الآن لترهيب العامه لكن و ا ل آ ن لم يقتصر على هذا الزج وسفه من فتوى الاكابر التي ذكرناها الان وقال انا اعجب من هذا الكلام الذي يقول إن الذي يعني لا يقصد د ن ا ا ل إ س ل ا م هذا كلام عجيب يعجب منه يسفه من, من, من هذه الفتوى بارك الله فيك خالف خالفة العلماء أ ا خالفة ب ل ويصرح س ت ع ن طبعا ب أ س م ا ء العلماء الذين أ ف ت و ا بخلاف كلامها لو كان تلميذا ا للالباني لنقل كلام, كلام الالباني البته في مثل هذه ا ل ن و ا يخالف الألباني <تصفيق> على طول الخط م س أ ل مسألة الحاكميه ة ا مسألة تكفير الحاكم غير ما انزل الله ما يرفع رقصاً ولا يعرج مسألة دين لا يعرج على الفتح الالباني راسا عليه ولا يعرج على الفتح ا ل ت ف ت ي ل ا ل أ ل ب ا ن ي في م س أ ل ة التفرقه ي بين المستحل وغير المستحل في الحكم و غير م انزل الله لا يُعرّش ذ كلام ك ل ا م ا ل أ ل ب ا ن ي يرحمونه تعالى في حكمه على هذه ا ل أ ح ز ا ب البدعيه ة وحزب ا ل إ خ و ا ن وجماعه التبليغ و ا ل د ع و ة وعلى كل هذه ا ل أ ح ز ا ب التي فرقت المسلمين ما ينقل كلام ا ل أ ل ب ا ن ي ا ل ب ت ة في مثل هذه ا ل م س ل نحن ن ع ل م ان ع ل ا م ة الالبين ربما طالبين لو اطلع على كلام الحويني هذا ل ذ ل فكان له ش أ ن معه لو اطلع على كلام الحويني في تزكيته لبعض رؤوس الغلو في التكسير في هذا الزمان وتعظيمه ف ي لقاعده سيد قطز في, في الحاكميه له معه <تصفيق> لكن الالباني ما بلغها زكاه مات ر مات ل قبل أ ن يظهر الحوين ما ع ن د ه لما مات ا ل أ ل ب ا ن ي بدا أ ل ح و يظهر ن ي يظهر ما ع ن د ه ها وظل يتخفى خلف, خلف الالباني في حياته فلما مات ا ل أ ل ب ا ن ي صدع وصرخ ولم يعد يخشى احدا محمود قد فصلنا هذه المساله مدة درسين فانت ان ل ا ل و م د ل درسين ك ا لك م و ق ع جمعية ا ه ل الحديث والاصر س ت و د إ ل ي ه اللصه سوف خ ا ل أ م ر إ ن أ ر ا د الله ولا تعود ل اليها ف ه ذ ب ا ل ن سوف ب يستبين لك الامر ا ان اراد الله لنا و ل ق ا ع د ي ة في ا ل ت ه ي ا فهو الان بذل فتوى يعطي ا ل ا ش ا ر ة الحمراء الى الشباب ان هؤلاء ا ل ع ا م ة ا ل ذ يعدون ن ي ن ي ي ع بالملايين في طرق مصر فقط ها؟ بالملايين ل كفار ل م ك مثلما كفر ا ل م ص ر ل ح ع المعصيه فجمع بين كلا الفتوتين تجد ان مال منهج الحويني في ا ل ن ه ا ي ة هو الحكم على اغلب و ص ا ة المسلمين بالكفر خذ فتوى ا ل ح و ي ن في تكثيره مصر ع ا ل م ع ص ي ة وما ذكرناه ا من ا م ث ل ة قد ضربها في دروسه في تكثير ش ر ب الخمر لما ضرب مثالا بالكفر ب ش ر ب الخمر الذي يذهب إلى, الى هذه الاماكن ا ل م ا ج ن ة فجعله مثالا للكفر وبين تكثير التي تصر على الخلع الحجاب أه؟ أه؟ وبين تكثيره ي تجد ل بمثابدين ت أ ن الحويني في ن ه ا ي ة أ م ر ه قد حكم بالكفر على أ غ ل ب وصاه المسلمين على طريقه الخوارج وخالف بهذا اكابر اهل الصحوة المدعومة الذين خالفوا الأكابر من العلم وصار على طريق الخوارج القدامى في, في طريقتهم وفي دعواهم لقد بيان هذا بالتفصيل و أ ن ت م بارك الله فيكم إ ن أ ر د ت م أ ن أن تطمئن قلوبكم لما ذكرته ا ل آ ن فارجعوا إ ل ي ه الى اصول اعتقاد اهل ا ل س ن ة كتب أ ص و ل الاعتقاد ارجعوا إ ل ى كتاب أ ص و ل ا ل س ن ة ل ا م ا أ ح م د ارجعوا إ ل ى كتاب شرح ا ل س ن ة لبرهانه كتاب الشريعه للاجري الى كتاب شرح أ ص و ل اعتقاد ل اهل ا ل س ن ة للكائن ل حتى تعلموا البول الشاسع بين هؤلاء وبين هذه الاصول حتى تدركوا أ ن هؤلاء قد خالفوا وفارقوا أ ك ا ب ر أ ه ل العلم من ع ل م ة ا ل س ن ة قديما ً وحديثا ً وانا قد وافقنا الخوارج والمعتزله من اهل البدع فانت قارن هذه الفتوى الحوينه ذ ه التي ذكرناها الان فتواه في سب الدين وفتواه في حكم صلاه المعصيه وفتواه في سيد ق ب ة التي قد نقراها الان وفتواه ق ت و في حكم ا ل ع م ا ل ا ت الانتحاريه اجمع كل هذه الفتاوى سوف تجد ان ثم في الجنه الاخر هات ف ت و ى ا ل ا ك ب ر هات فتاوى الالباني وابن عثيمين وابن ب ا س والفوزان وربيع بن هادي وابن نصح العباس الى اخر اهل العلم في هذا الزمان واحمد النجمي ها؟ ومقبل بن هادي ا ل و ا د ي هات فتاوى الاكابر وضع فتاوى ي كفة الحوين ه د ي ة في ك ف ت ا ن فستجد ان الكفتين متباينتان كل فتواته ا خالف فتواته ا ض ح شيخ هل أ ا ي ه سوف تلعب بالكلام هذا تعلمت منه ا ل ل ع ب ة بالكلام هذا هو يلعب بالكلام انت كان كان واحد ركنية ركنية كان شيخ فيه فيه ينكر أهو الهوات على على ا ل إ خ و ا ن انهم ف موضوع ل ا ترشيح ل ل ا ن خ ا ب ا ت ل ض ر ط ه ان بعضهم كانوا ق ف ل اخطاء ان واحد علق يابطا وكتب عليها يابوس افضل ولا تخطا ن فقال ده لكن م لا ل ع م ا ي و ب ع د كده قال ن ح استحل ن لا إلا مكافره إذا و أ ن ا الشيخ سمعتم بدأت نحن لا نكفره الا اذا استحد العمل ما هو الاستحلال الموضل ا الامر الذي يلبس به ان يجعل المصر و المستحيل ما هو, هو, هو, هو المستحيل ما, ما, ما هو تعريف المستحيل ها؟ تعريف المستحيل هو الذي يعتقد حل الشيء الفراغ الذي فرمه الله ورسوله هذا الاستحلال ل ا ع ت ق ا د ي ما هو الاستحلال العملي و ان يفعل الحرام مجرد س ي ا ل لانه لم يعتقد حله في قلبه هذا يسمى استحلالا عمليا ليس مخرجا من الطيب يعني ال الذي يقع في المعصية يعد ايه؟ عمليه يعد العمل مستحلا لها استحلالا هذا الاستحلال هل لا كفرا؟ ك أ او اكل الربا استحل هذه المعصيه عمليا يعني م ا ر ك وبشر هذه المعصيه متى يكون كافرا الكفر الاكبر ا ذ ا يستحل استحلالا اعتقاديا يعني ايه <تصفيق> قال ان الله لم يحرم هذه المعصيه واضح شارك؟ فالحويني لم يعرف الاستحلال الاعتقادي المكفر بهذا بل جعل الاستحلال الاعتقادي المكفر هو أ ن يصر على ذ ي ا ل م ع ص ي ة و إ ن أ ص ر عليها عمليا دون ان يعتقد حلها كما قال في هذه التي نقلها في مستحب فبلا شك بهذا قد حكم على اغلب اوساط المسلمين بالكفر لانه ما يوجد من كبيرة الا يصر عليه على يفعل الذي اماله ويعلمه ما أن, وأصر ولكنه يعتقد ان هذا ان بالربا من كبيره معصيه معصيه يوجد يصر وقد بنوك صحب ذهب يعتقد وقع يتعمد عزيزه الشاب يعلم الزنة حرامة أن ويصر ل ك ن ه وقع ف ه عن شهنه و ي على هذا الزنا هذا على تعريف ا ل ح و ي ن المستحل يصير كافرا ك ل ل الغلوة الشديد الله فإلا الأمر ليس بالصورة ه هذا انتبهوا انتبهوا بارك أن أنت أنت من أن أنتم تتخيلونها جديد التي الحوين فتاوى أرى تفتح على شباب ا ل إ س ل ا م ما قد جاهد العلماء في إ غ ل ا ق ه عليهم طوال هذه السنوات ا ل م ا ض ي ة الحويني الان دون ان يشعر يعيد فكر التكفير و ا ل ه ج ر ة ب ص و ر ة جديده منزل ف ت ا و ل ف ر ق ة التكفير و ا ل ه ج ر ة التي كانت تخرج على المسلمين تقتيلا و ت ك ث ي ر ا هذه الفتاوى تعيد هذا الفكر م ر ة أ خ ر ى وتربي الشباب على فكر الغلو في التفكير الذي عانى منه الشباب أ ش د ا ل م ع ا ن ا ة وفقدوا حياتهم وفقدوا أ س ر ه م بلا فاذا ئ تفيد الاسلام ل ه ل ا ما الذي انتم استفدتموه من هذه الفتاوى ا ل ب ا ط ل ة التي تعرضتم بسببها لهذه الفتن يخرج احدهم من المعتقل بعد ان نظر ف ي عشر سنوات مثلا بسبب مثل هذه الفتاوى التي هو بسببها وقع في يعني ما لا يعد ولا يحصى من إيه؟ من ا ل أ م و ر التي يعني أ ش ا ع ت الذعر بين المسلمين هذه الجماعه ا ل إ س ل ا م ي ه التي كانت تخرج و ن بالعشرات بل بالمئات يخربون ويقتلون و... ويضربون ويحرقون اماكن ل أ المعصيه م يحرقون ي محلات ل ا د و... ويلقون بناء بال... ا ل ر ب ا النار على اوجه ويضربون الراقصات في هذه الافراح يسالهم ه ذ ج ي ي ة س أ ل ه ماذا م استفدت من هذه الافعال الهمجيه التي ما امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وليست من الشريعه شيء وترتب عليها من المنكرات وهو اعظم واخطر ولم تنتهي ذ ه ا ل م ن ك ر ا بل ذابت فالان الحويني مثل الفتاوى هذه يعيد الكره لهؤلاء م ا ر ؤ ى الشباب الآن المتحمس آ ن ا ل الذي فرغ من العلم ما عنده علم يسمع مثل هذا الكلام ا ل ح و ي ن ي يخرج س ا ئ ر ا هائجا على هؤلاء الذين يسبون الدين ويطلق عليهم احكام التكفير جزافا ولا جرم و ل ان ي ع يقع ولا يعني ولا ي يعني ان جرم هذا الشباب بعد ذلك في يعني إما استحلال ا قتلها ولا بعد ذلك وكذلك ايضا الذين سمعوا كلامهم في تكفيرهم س ر ع المعصيه ا ا ل ذ ا ر و ا على معطيتهم اعتقد كفرهم بلا خلاف الشباب عنده ما يرتبط بالاكابر ي أ خ ذ و ن بكلامه فقط والعامه الذين اختروا به يعني يأخذون, يأخذون مثل هذه من هذه الفتاوى مثل من كلام الحويني مسلما بها ولا يعودون الى كلام الكبار المنضبط ب ا ل ح ك م ة وبضوابط و ص و ل اهل ا ل س ن ة ظهر لكم ف ط و ر ة شتاء الحويني ليس في الامر مسالت به ان متى ص ا ل ح ا ل ع ل م ا ء هذا مين في بعض المساله يا اخي الامر اخطر من هذا الامر بصوره ا ل ة س و ط و ن ا لك الان الحويني يدوس السمه في العسل كانوا هذا ويستغل الوجاهه العلميه التي حصلها بسبب, بسبب درايته ا بشيء من الحديث حتى يدخل على الشباب هذه الفتاوى ا ل م خ ا ل ف ة لكلامها ا ل م ا و أ ن ت م إ ن اردتم ت د ر ك و ل ك ل ا م ع ل ي ك م ح ن ت ع و د و ا الى فتاه الاكبر منها فتاه الالباني وفتاه ا ل م ؤ ي ن وفتاه الفوزان و ا ب باب ن و م ق ب ل ا ب ن ه ا د ي وقارنا ه بفتاه ح و ي ر م كهذه ا ل م س ا و ه ن ت تدرك ا ه الالباني و ا ض ح طيب نعم سبحان ا ل ل لا د ا حتى يعني نعضب ما بكرناه ان ن ق ر أ فتوى الحوين ا ل آ ن في م س أ ل ة العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة التي خالف بها أ ي ض ا اكابر ل م الم ح ويقرأ قبل وقصه ابو ا ا ت ح ش و ي ن انس الله هجرة النبي خاتم, خاتم النبيين الصلاة عليه والقلام بن نضر العلماء هذا وقصه انس بن نضر العلماء و يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو قال النبى والاسحاق الخويلي وهداه الله في شريط احداث غ ز و ة الاحد بتاريخ يوم ا ل ج م ع ة الثامنه عشر من غدر الموافقي من قال القصه ي ن إلى انت ث ة الثانية من ناظر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في ا ل ع د و د يعني إ ي ه الانغماس في ا ل ع د و د أ ن اكون رجلا واحدا وادخل في قوم ك ث ي ر ي ن وليس هذا من باب ادخال النفس الى تهلكه ا بل الفقهاء ة محبره على ش ا ن كدا جواز الجنات حتما ي في العلو ان ا ل ي كان ي ا ل ي ي و ح و ن مكانا ن و ه ذ أقدر يقال فيه كنقويت دي بمنتهى الصراحة دي جليافة أ ق ل حاله قالت هذا اني د ي ج و ل ي ا ف فرغم انها مخالفه لما استقر ع ل ي ه م ر أ ي جنازير علماء اربعه و اقحالهم وهو جواز من ج ن ا ت ك العدو حتى و إ ن كان الظلم الغالب أ م ر يقين انني سوف ا ك م ا فعل ت انا في ا ل م ق ا ب ه هل يمكنكم من معه كتاب الكواشف والكواشف الجليه حامل إ ذ ا أ ح ض ر ن س خ ة مثل ج م ع ي ن ا ل آ ن الحويني وهذه د ي ف ت فتوة قد ايضا لبس على الامر مثلما بالضبط في لبس على مسألة المصر النظر صنع حط وسوى بين المختلفات كما صنع يعني حزم القضه بقضه في تسويته بين المصر والمستكبر والمستحل ح والمستحيل, فرق بين المصر والمستحيل واضح、وزارف. المستحيل ي تباين بين الذي يعتقد ل لكم الفرق المصر انتم ما فارق وظارق مصير. أما أثر أن المصير عمليا ما والذي فعليها حلا السورتين على بقلبيه يعتقد بين بقلبي دون هو سوى كذلك هنا يساوي ما بين م س أ ل ة جواز الانغماس في العدو الذي أ ق ر ه جمهور اهل العلم وبين هذه العمليات التي أ ط ل ق عليها أ ك ا ذ و ا م ل العلم ت ا ت ح ر ر ي سوى ا لها ع ا ل ظ ا ه ه ر ب ي ن م ا و ل أ ك ت ب ح ر ي ه الأكبر. ما... ما اعلم عالما ان اهل الانجماز الزمان أ ف ت من م ث ل فتره وجعل و هذه العمليات هي من باب ا ل ا ن غ م س في العدو الذي أ ج ا ز ه ا ل ع ل م ا بل ا ل أ ك ا ب ر كلهم بلا استثناء ب د ا ي ة من... من... من... من امام ا ل س ن ة عبد العزيز ابن جمازه مرورا ب ا ل أ ل ب ا ن ثم المعطيمين ثم آه... يعني من صار على سيرين من الذين هم على قيد ا ل ح ي ا ة ا ل آ ن نحو السوزان والرشي واحمد النجمي وربيع بن هادي ها؟ كلهم على أ ن هذه العمليات هي تعطل ما بالانتحار وليست عمليات ا ن غ م س العدو كما ذكرنا وسوف ننظر شاء الله ن هذا بالمزيد من البيان لما نقرا فتاوى هؤلاء او بعض نقرأ بعض الفتاوى فينا يحضر الكتاب ان شاء الله تعالى ف ا ل آ ن نقول يعني بشيء من ا ل إ ج ا ز ة الذي ا العدو يعني ذكره ح و ي ن في هذه الفتوى هو أ ن يكون الجيش المسلم الجيش الذي خرج إمرض تحت القائد الممتن أ وجرب الحاسم وليد أو أمر بين هذا الجيش المسلم وبين العدو الكافر م ج ا ب ه مثلما مثلا ما حدث بين الجيش المسلم في ح ر ب العاشر من رمضان وبين اليهود وبين جيش كافر جيش ا ل ي و م فراى القائد المسلم في خلال هذه الحرب ا ل د ا ئ ر ة انه مثلا هذا الحصن مثلا لن يفتح هذا الحصن الا مثلا بان تقوم ج م ا ع ة من الجيش المسلم باقتحام لاي وسيله لو يلقتهم فينغمسون في ا ل ع د و ف ي ل ق و ل ب أ ن ف س ه م فيه لفتح هذا الحظ للمصلحه التي راها ا ل إ م ا م والقائد هذا إ ن كان من بدل اجتهاد الإمام هذا ا ل إ م ا م الممكن هذا لا يعرض انتحارا لما ترجح ل ذ ي أ ن ه لا نجا للمسلمين إ ل ا بهذا ولا مصر لهم على عدوهم الا بهذا هل يقارن هذا الانغماس الذي اجزاه العلماء من بين واحد شاب اتى في مجموعه من الكافرين ا ل آ م ن ي ن وليس هناك حرب د ا ئ ر ة بيننا وبينهم التي هي من الجهاد المشروع أ ت ى على بعض الامنين الذين ليسوا من, ليسوا من المحاربين اصلا من المحاربين أ وفيهم نساء وفيهم أ ط ف ا ل وفيهم شيوخ لكم السلام عليكم وقام بتفجير نفسه في وسطه شتان, شتان شتان شتان هذا يختلف تماما عن ص و ر ة الانغماس التي ذكرنا لكم ن ث ا ل ا لها الان ويزيد ا ل أ م ر بيانا ان شاء الله ب ق ر ا ء ة ا ل ف ت ا و العلماء قال س م ا ح ة الشيخ محمد ا ل ن صالح العثيمين رحمه الله في شرح حديث ق ص ة أ ص ح ا ب الاخلود محدد للفوائد ا ل م س ت ن ب ط ة منه إ ن ا ل إ ن س ا ن يجوز أ ن يغرر بنفسه في م ص ل ح ة عامه للمسلمين ف إ ن هذا الغلام دل الملك على أ م ر يقتله به ويهلك به نفسه وهو أ ن ي أ خ ذ سهما من كمالته قال شيخ الاسلام لان هذا جهاد في سبيل الله ثم يفجرها إ ذ ا كان بينهم ف إ ن هذا من قتل النفس و ا ل ع ي ا ب ل ل ه ومن قتل نفسه فهو خالد مقلب في نار جهنم أ ب د ب ا ل آ ب د ي ن كما جاء ف الحديث عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن هذا قتل نفسه لا في م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه إ ذ ا قتل نفسه وقتل ع ش ر ة أ و م ا ئ ة أ و م ئ ت ي ن لم ينتفع ا ل إ س ل ا م بذلك فلم يسلم الناس بخلاف فرصه الغلام وبهذا ر ب ن ا يتعنت العدو أ ك ث ر وينظر ص د ر ه هذا ا ل ع ل م حتى يفتك بالمسلمين أ ش د فتك كما يوجد من صنع اليهود مع أ ه ل فلسطين ف إ ن أ ه ل فلسطين إ ذ ا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل س ت ة أ و س ب ع ة أ خ ذ و ا من جراء ذلك ستين نفرا أ و أ ك ث ر فلم يحصل في ذلك نفعا للمسلمين و ل م ا ت ف ا ع للذين ا فجرت المتفجرات في صفوفهم و ل ه ذ ا نرى أ ن م ا ي ف ع ل ه بعض ا ل ن ا س م ن هذا ا ل ا ن ت خ ا ح ن ر ى أ ن ه قتل ن ل ن ف س بغير ح ق و أ ن ه موجب ل ن ح و ل ا ل ن ا ر و ع ي ا ح ن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا أ ن ه ج ا ح ن ف إ ن ن ا ن ر ح ن أ ن يسلم م ن الإثم وأما أ ن تكتب له الشهادة فلا ل أ ن ه ل ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن ن ح الفرق واضح كما بين العلامه ابن و ظ ي م وهذا ا ه الذي فجر نفسه في وسط بعض الكافرين فقط لا س ت ة سبع فقط لا م ئ ة منهم ها هم من الامنين ليسوا من المحاربين يعني هذا حدث في خلال في خلال مجتمع يعني آمن هو لم لم يأتي آمن الآن لم مثلا هو ففعل ي خلال ف هذا لكان ا ل أ م ر يحتمل لا، هو جاء إلى مكان هو فيهم من فيهم من الذين هم يعني لا ي ز و د قتلهم سواء أ ط ف ا ل أ و من نساء ليسوا من المحاربين فقام بهذا التفجير الذي قتل ي ف هذا بعضه من لا يضحق القدر الصنيع أ و ل ا هل ترتبط عليه م ص ل ح ة حتى لو سلمنا ب ج و ا ز ه ما المصلحه التي ترتبت عليه كما بين الاعمال ع ر ر ا ي يترتب ص ل ل ل ل ح ة إ س م و ا ا ل م س ل م ي ن بن ل ي ت ر عظيم المفاسد اولا هذا الذي فعل هذا السعر ف ا ع ل ه و ا هو مستضعف يعني المسلمون الان في فلسطين في ح ا ل ة استضعف ولا يقول ب غير هذا الا من لا يدرك ح ق ي ق ة ا ل ا م ر هم مستضعفون ليس عندهم لا ا ل ع د ة ا ل ا ي م ا ن ي ة ولا ا ل ع د ة ا ل م ا د ي ة لمجابهه اليهود فلما يقوم هذا م س ت ض ع ف لهذا الصنيع ما, ما المنتظر من العدو ا ل ك ف ر ان ينكل المسلمين وهذا الذي يحدث فاذا تم ت ه د ي ل ع م ل ي ة وقتل كما, ذكرنا كما قال ا ل ا ع م ا م في المسلمين قتل س ت ة قتل س ب ع ة حتى لو قتل م ئ ة من اليهود في مقابل هذا ماذا يصنعون يقتلون الفا ويعاقلون عشره الاف من المسلمين الضعفاء الدنيا ليس القدرة مجازات المصلحة التي ليس على نوم أين تحققت من الانغماس في العدو الذي أ ج ا ز ا ه العلماء م إذا, اذا ترتب على هذا الانغماس م ص ل ح ة ر ا ج ح ة ل ل إ س ل ا م والمسلمين مثل أ ن يفتح حصن ان ينفر من سموات عدوهم ان يكون هذا الانغماس في الحرب بيننا وبينهم هذه صور الانغماس التي أ ج ا ز ه ا العلماء والتي يحتج ا بها ولكن غير موضعها هذا الغلام الذي قتل نفسه في هذه ق ص ة م ش ه و ر ة ق ص ة أ ص ح ا ب الاقدود ما الذي ترتب على قتل هذا الغلام آ م ن ة امه ب أ ت م ل ه ا فعل هذا ب و ح ي من الله عز وجل طبعا أ ن ه أ م ر هذا الملك أ ن ي ق ت ل ه ب أ ن يقول باسم رب الغلام فلما حدث هذا آ م ن كل من راى هذا هذه بلا شك مصلحة、راجحة. كذلك لو الثلاث فعلوا خلال راجحة أنهم قتالهم مع يقوم العدو ثبت عن بعض عدائهم أن يقوم أحدون بأن يقفف نفسه من أحدهم أجل يقفف عليه على, على العدو من أجل رأى على حد اجتهادي لهذا الموقف أ ن ه لو فعل هذا لانتصر المسلمون على العدوين ولانتهت الحرب بنصر الاسلام إ ل م م و ا ل م ي ن هل ه ذ يحدث ل العملية؟ هل هذه لما قام هذا ت والمسلمين بتفجير نفسه ن وانتصر المسلمون تنكيل ت تطعاف ص ر الإطلام اليهود؟ لا على وزيادة زيادة حدث حدث؟ زياد أ م ا م ا ل ع ش ر ة الذين قتلوا من ا ل ه قتل أ ل ف وقتل عشره الاف من المسلمين اي ف ا ئ د ا للاسلام في هذا العاقل يقول إ ن الذي يصنع مثل هذا الصناع يكون عنده قدره بعض الأذى أن يرد ي إ أن يرد ر واعزاء لما لما ان ف يرد ايه الاستعداد لرد الفعل من عندهم هذا الليه الليه عنده حتى يعني ك ا قال حين ن ك ة ف الحروف حتى ي ع ي حتى لو كان لو كان يحارب حربا ً دنيويه ليست جهادا ً في سبيل الله يعني الذين ذراية يبركون ويقومون عندهم بمثالك الحروب هذا الكلام مثل هؤلاء هؤلاء أغبياء على مثل هم هم هذا الذي يفعل هذا يفعله هذا ولا يحسب أ ي حساب لما يترتب عليه من م ط ل ح ة ل ل إ س ل ا م أ و من ضرر الاسلام يلقي نفسه هكذا في التهلكه ثم يخلف من ورائه الويلات على ا ل إ س ل ا م والمسلمين فلو كانوا يعني يعني هيدوم حتى فقه للواقع كما يدعون لعملوا لعمل الف حساب لمثل هذه ا ل ع م ل ي ة أ ن ا ا ل آ ن لما اذهب افجر نفسي في اليهود في هذا المكان أ ن يزداد ب أ س المسلمين ل ط اليهود أ م العكس العكس يزداد اليهود غلا و ب أ س ا على المسلمين العزله المنفضله فهؤلاء برك الله فيكم خالفوا الواقع وخالفوا الشر وخالفوا العقل هم يقولون إ ن هذا يخيف اليهود ويجعل اليهود يخافون من المسلمين نعم هل ذ ه م ص ح ل هي م ص ل ح ة ر ا ج ح ة هل اليهود اذا خافوا من المسلمين هل هذا منع شرهم عن المسلمين الآن المنتظر الذي أن يقع هذا السعد هو ن عنده ا ل ق و ة و ا ل ق د ر ة على صد على مجابهه عدوان اليهود أو عدوان الكاثرين بعد هذه العمليه واضح ذ وإذا وله وله هذه العصابات، هذه ا الكلام لا إلا قيادة أما العصابات الحرب العصابات لجيش له وله وله يكون ممكن تمكين تسمى قدرة حماس هذه ورع العصابات بارك الله فيكم بخلاف ع ن ا عندهم من بدع ومن حرب شديده على ا ل س ن ة يتصلوا ب علي اخوانكم من غزه ها؟ يقولون نحن نخاف من حماس الان ك ث ر من خوفين من النار ما ر أ ي ك م حماس يقتلون اهل ا ل س ن ة هناك بلا ت ف و ة ولا مرض لا يرقبون ه ي ئ ا الا ولا تريد يقولون أ س ر ا كامله هناك هم في داخل بيوتهم من المسلمين ل أ ن ه م يخالفون حزبهم ويتعاونون أ ش د التعاون مع ا ل ر و ا ف د الشيعه ويمكنون لهم ا ل نصر د ع و ت ي ن في داخل فلسطين وفي داخل غ ز ة والصداقه بينهم و ا ض ح ة ومعروفه ة بارك ا ل ل فلا غرم أن, ان تكون حماس هي وسيله يستخدمها الروافد واليهود لاباده اهل ل اعقلوا بارك ا ء ل ا يرتعون ر أ س ل ل س ن ة حماس هم من أ ش د المحاربين ل أ ص و ل أ ه ل السنه ويشهد بهذا أ ه ل فلسطين من اهل السنه في داخل هم ي ن ق و ن بشباب أ ه ل السنه في التهلكه بمثل هذه ولا نستبعد أ ن تكون هذه ح ي ل منهم ل إ ب ا د ة أ ه ل السنه مثلما يصطلعوا لبنان أو في لبنان. هذه ا ل ح ي ل ل ة ا خ د ع ة التي ف ع ل ه ا هذا الشيعي الجنديق حسن نصر ه ي خ د ع ة ل إ ب ا د ه اهل السنه في لبنان باسم الجهاد وباسم حرب اليهود ع و ق ل بارك الله ما يخطط لكم في ينخطط أسهام ما من ا ص ع و والحلب وباسم ن ك لإبادتكم م باسم الإسلام والحل وباسم الجهاد、لإبادتكم. ولاطال شافاتكم دون أ ن يسفكوا دما من عندهم يخدعون هذا الشاب انت سوف تكون شهيدا اذهب ويعطونه ا ل أ م و ا ل والمتفجرات من أ م و ا ل الروافد كي ف ي س ي ر اليهود أ ي ض ا ً على ي ه ع ل اهل ل أ ا ل س ن ة فضرب هؤلاء ل وهؤلاء ا فيزداد غضب اليهود في فينكرون ب أ ه ل ا ل س ن ة وهم امنون في م ك ا ن ه اعرفوا أ و تعلموا ما يخطط لكم من قبل الروافد ف إ ن الروافد أ خ ب ث خلق الله أ خ ط ر على المسلمين من اليهود والنصارى و م ا ل ك ل ا م إن <تصفيق> شيخ ابن اليوم الفتوى ي ة ل ل عثيمين ل للعلمة م م ا ن وسؤل الشيخ ع رحمه الله م ر ا ل ح ك الشرعي في من يضع المتفجرات في جسده ويفجر نفسه بين جموع الكفاله ن ك ا ي ة بهم وهل يصح ا ل ا س ت ل ا ل ب ق ص ة الغلام الذي امر الملك بقتله الجواب الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أ ج ل أ ن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل لنفسه وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مقلدا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم و ع د ل من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب ولكن من فعل هذا مجتهدا ظالما انه قربه ة إلى ل ل ا الى الله ا عز وجل ولذلك لما م ع ا م من الغلام باسم الغلام كلهم الغلام ل الناس وأقل سهلا من كنانة وقال الله رب صاح الناس كلهم الرب ك كنانة صاح رب رب فحصل فيه إ س ل ا م أ م ة ع ظ ي م ة فلما حصل مثل هذه القصه لقلنا ان هناك مجالا ل ا س ت د ل ا ل و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتذر بها لكن هؤلاء الذين يرون تخدير أ ن ف س ه م إ ذ ا قتلوا ع ش ر ة أ و م ئ ة من العدو ف إ ن العدو لا يزال إ ل ا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه انتهى كلام ه ر ح م ن هذا الكلام من العلامات ابن عثيمين قال ل عن الحوين قال بعض الناس يقولون منتحر وهذا اقل لما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحه ذ هذا ا الكلام؟ هو يعلم يقيناً أن من أفتب هذا أكابل يعلم من هم هو العلم أن أفتب ب دي ل ل عذا عذاه ولكنه طبعاً يستحي أن يصرح بأثناء ويقول إنه صحب جليطه ل يقول الناسيون جليطة؟ يقول الألباني عن عن صحب جليطة؟ من لأنه هذا؟ ك لان ه الافتة ومعاذا الافتة فيه عند الحويني بمنتهى ا ل ص ر ا ح ة أ ص ح ا ب جليطه ذ ا ا ل سب للعلماء سلفي سني يعظم العلماء حتى لو خلقوا ق ل ن ان على مقتل كلام الأخ الكريم بارك الله بارك فيه إن هذا يعد ا ج ت ه ا د من الحويني ي خالف ا هل ل بيئة ذ يجتهد فيخالف أ ه ل العلم ا ء ويسب العلماء بهذا السب ب أ م ا أ ن هذا صاحب بدعه قد غلب ت عليه ا ل ب د ع ة فوقع في مثل هذا ك م وغلب عليه الهوى ف أ ع م ى ب ص ر ا ه عن ح ق ي ق ة ا ل أ م و ر وعن كلام أ ه ل العلم المنضبط بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة السديده مارك مارك. ونحن نرجو أن لا له ان ما يهديه الله وان أ ن يوفقه إلى ل الحميد <تصفيق> إلى ر ج و ع أ يرجع رجوعا حميدا إ ل ى أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و إ ل ى فتاوى <تصفيق> العلماء ا ل أ ك ا ب ر و أ ن يترك هذا التسفيه وهذا السب للعلماء و ا ل ح د ي ث بقيه ان شاء الله تعالى في المجلس القادم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه واصحابه وسلم ويسأل في هذا <تصفيق> <تصفيق>